اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك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 فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم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 اَخَوَيۡكُمۡ وَٱتَّقُوا الله لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٌ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئسَ الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ فَأُولَئِكَ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 ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله وفور رحيم إنما المؤمنون الذين آل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 ما <تصفيق> تعملوا